رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ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 وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَن تَدْعُوا إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون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 ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قَوْمًا آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بنين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 وأتينهم من الآيات ما فيه بلاء أمبين إنها أولئك لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمن فأتوا بآباء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 إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأفيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم